بسم الله الرحمن الرحيم وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقُفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَنْ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 فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلاوا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتا وَمَوَاقِعَهُمْ رَبُّهُم عَذَابَ الْجَحِيمِ كُنُّوا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ بإيمان بِإِيمَانٍ بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهيل وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يَشْتَهُونَ يتلازعون فيها كأسا لا لغر فيها ويطوف عليهم غلال لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السمون إِنَّا كُنَّا من قَبْلُ نَدْعُوهِ إِنَّهُ هُوَ الْبَغُرُ فذكر فذكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ أم يَقُولُونَ شاعر قوم بني رائب قلت ربصوا فإني معكم من المترض أم تأمرهم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 سُلّمْ يَسْتَمِعُونَ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعٌ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَفَّهُنَّ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فهم مبين كيدا فالذين كفروا هم المفيدون أم لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم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 أصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإجبار النجوم